121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 123. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 112. وهو عليم بذات الصدور بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.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 إات يُخْرِرجَكُم مِنَ الظّلُماتاتِ إلَ النّوب وَإِ اللهَّهَ بِكُم نَ رَأُوفُ الرحيم وَماَا لَكُم أَلَّ تُ فِقُفِي سَبيلِ اللهَّهِ وَلِلههِ ميراتُ السَّمواتِ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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 124. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 125. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة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 إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ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 وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً لِئَلَّا يَتَدَعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْها حَقَّ رِعَايَتِهَا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 129. والله ذو الفضل العظيم